الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة الحمد ل رب العالمين والسلام على رسول شرعه وصحبه بهديه بسنته العالمين والصلاة والسلام الله الامين اهتدى واستنى واستقام الجمع على وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين ومن يوم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 ذ ل ك لما اختلت الموازين واضطربت المعايير واختلت ا ل ف ط ر ة في نفوس الناس فصار النجم من يمسك بالعود وينقر عليه وصار النجم لاعبا يحرز ا ل أ ه د ا ف وينصر الفريق ويحمل على ا ل أ ع ن ا ق ك أ ن ه فتح فلسطين وحرر ا ل أ ق ص ى وصار النجوم هكذا بغير استحقاق وهذا هكذا استحقاق بغير يذكرني إبليس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 ان ه أ ن ا د ا انصحك ن ص ي ح ة الوش الله ثم قاله ل ت أ ك ل من ا ل ش ج ر ة وسمى ا ل أ ش ي ا ء بغير اسمها ونحن زورا نسمي بعض الناس ممن ارتفعت السمو ن ت ي ج ة لفراغ فكري ولفراغ روحي في ا ل أ م ة فاحتل ا ل ن ج و م ي ة من لا يستحقها النجم ينتمي إ ل ي ه الناس ل أ ن ه جميل ولذلك لا يقولون عن أ ح د أ ن ه يغني أ ن ه سيء أ و ر د ي أ و ينسبونه إ ل ى شيء من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م س ت ق ب ح ة أ و ا ل م س ت ه ج ن ة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 وخلدي و... وملك لا يبلع إ ب ل ي س لما ن تكلم عن ا ل ش ج ر ة ا ل ق ب ي ح ة تكلم عنها ب أ س م ا ء جميله ة لكي تلقى ارسل شي ء محلات بتاع ا ل ت ن ب ك مكتوب فيهشن صاروخ الكيف ولا نجم ذاته صاروخ ذ ا ت صاروخ غدر صاروخ ق د ر لو بك لؤه الكيف لؤه ل دلوؤه دلوؤه دلوؤه يا اخواننا معقول لؤلؤه الكيف جوهره الكيف يقول لك كما فاطر ما ت خ ا ط ر معناه سفه خ ط ي ر ة جدا يعني كما ا م ا ك ل بتوديك ف ي ده ي ة سف وقارن قال سف وقارن شو الكلام الي ل بكتبوله يقارنوا ش ن و ذاتو عشان ق ا ر ن و ا والله أ خ و ا ن ا ح ا ج ة عجيب و خ ر ص يعني ت ز ي ف الحقائق و ت س م ي ة ا ل أ ش ي ا ء بغير اسمها ا ل س ن ة ا ل ا ب ل ي س ي ة الآن الآن تزيف حقائق شعوب و إ ر ا د ا ت أ م م ل ل أ س ف الشديد و أ ن ا تكلمت عن م س أ ل ة في إ ط ا ر ش خ ص بسيط فاتح محل بتاع صعود ثم ا ت حاول ن يجمل في كيف تصير المسألة موقعا لتنال لها هذه الذين كالذين رواجا النفس وأنا نجما عند الله تعالى وتجد أن أودت عند تكونوا كالذين آذوا موسى آمنوا آذوا ب ر ا ل ل قالوا ه مما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 ويعمل م ي الكريسة دي ك لك و كده ويفكر كده هناك هذا؟ أحسن ماذا يا ك ما أخي في حاجة من يعني لا يمكن أ ن تكون القدوات حتى ا ل أ ط ف ا ل بعد ذلك اشياء ل أ اللي ي س م و ه ا د ي أ ن ا ب ل ق ى ح ت ى ش ف ع ي قاعدين في ح ا ج ة بسمو ي ه انا أ ولد ا ل الستون م شنو هي؟ س ولا شنو شنو اسبستون اسبستون قاعدين يقولك ل هذا اسبستون اسبستون ل ش ن و كلها أ ش ي ا ء خ ي ا ل ي ة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 ينهون عن المنكر ك ر دي ا ل ا أصموا ياخر الله قال ا س عنهم م ينهون عن ل تقولون غلط وده غلط ده م الناس صح وصح ا ك ن تأمرون وتنهون معروف ا ل م ر و م و ن ا ل ك ر وفعلوا ا الكتاب من لسان بن وكانوا أهل على داود وعيسى بن مريم ذلك و بئس ما كانوا يفعلون يعني و ع ن لا بد أ ن تكون فاعل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 يكون عارف البيت لكن يكون يعني رمضان م س خ م معه والدنيا والجو س خ ن تقول لبيت ي ن اسفلان بوين ي اول حاجة البيت بيكذب يقول لك مش كذب يقول لك أ ب ش ي أ ب ش ي سوداء ت ل د ه ن ا ك الزبط يطفشك ويطيرك مره واحده ياخي ت ك ل م ت ف اشنو ثلاثه اربع كلمات تمشي بجاي ي أ و ل شارع على إ يدك اليمين ب ت ل ق ى ا ل ب ق ا ل ة أ س ا ل ا ل ب ق ا ل ة ب ت ل ق ى البيت في ا ل ب ق ا ل ة أ و البيت التالي من ا ل ب ق ا ل ة انتهى الكلام فائده عظيمه جدا كمن اعتق رقبه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 وشدوني د ا م ت ا ل ق ي ا م ة قال م ت ق لي ك شتله برضه تزرعها حتبع ش و ي ة ا ل ش ت ل ة دي مش ا ل ش ت ل ة ا ل ج ب ا ن حتتق الله ت ت ق ل ل ه على شتله لكن هو تقديس للعمل واحترام للمنتج و ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ذ ه ن ي ة التي تتعامل مع ا ل آ خ ر ي ن بسخاء نفس وهذا هو النجم ح ق ي ق ة الذي يحسن إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن و ق ل اعملوا ف س ي ر الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 ح ق ي ق ة الناس بيفتقدوه فقد ثلمت من ا ل إ س ل ا م ثلمه ح ص ل ن ق ص وموت الحاكم العدل المولى بحكم الارض منقصه ونقمة يعني نموت بيفقدوا حاكم يعني كان بالعد لما بيحكم الناس كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونقمه و ا ليلا يناجي ر ب في كل ظلمة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 ويصير في يوم من ا ل أ ي ا م مؤثرا ويحمل أ س ر ت ه عندئذ سوف تشعر ب أ ن ا ل س ع ا د ة غ ا م ر ة و أ ن ك عشت حياه ة حقيقية و أ ن ا حقيقيه ي ة عندها م عند ثم في دواخلك وفي ضميرك ة عند عز تشعر أنك دواخلك الله أولا وجل الحي وفي في د م ت ش ء لكن أن تعيش ك ذ وتذهب ا حياة حياة الآلة والعادة تقوم الصباح وتذهب إلى العمل وتأتي مساء إلى الراحة روتينية وتأتي تقوم تخلط إلى إلى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 هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ق ي م ي ة تمتد ولا تنتهي ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له إ ن ه ا ح ي ا ة ق و ي ة جدا أ م اما الحياة ا ل ي ة الحياه ت ر شهري شهري يوم كم؟ يوم كذا كم كذا سنة كم كذا كذا ه سنة كم؟ سنة كدا. عمرك كدا. الكلام تعمل تسنين. لكن في النهاية تعمل لكن وممكن تسنين في هذه ة قصيرة ي جدا نوح ع ل الماديه س ل ا ج ء ت تركي امرأة قال يا نبي الله مات ل نبي و طفلا ف صغيرا ي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 طبعاً عليه الصلاة والسلام. أعذر الله عبداً بلغه الستين. قال اي ع ل ا ل زول ربنا خليه حصن ل س ت ي ستين ن ة ده ا ن د عنده ده بيده الله ما عنده عذر. تاني ما يقول لي الله والله ما الطريقة. كنت مجغول شوية. ال... يعني كنا جارين وما نزلوا يقول لي مجغول عذر يعني للمعاش كنت طريقة صغار لقيت وتعب شوية وأولا كانوا شديد زيدي في سنه ت ي سنة عندك تاني ن ما عذر ا الله قال أعذر الله عبدا بلغه الستين ي ة عند أعذر بلغه يعني الله خليه ت ح د ما ت ح ص ل ستين س ن ة طيب قاعد تسوي شنو يعني عملت شنو فدا ربنا تاب عليه بعدين تاب عليه يعني خمس سنوات قام القاضي عن عمره. قال خمس سنوات. قال لي خمس سنوات. قال قال شاهد سنوات سنوات سنوات محكمة عمره خمس خمس خمس أتي سأله أخي أنت بتلعب في لي لي لي بيش به هبك ده عن قال لا تعجل علي والله منذ أ ن عرفت الله عرفته قبل خمس سنوات وهذا عمري الذي اعتد به واعتز به أ م ا غير ذلك لم يكن في العداد ولم يكن محسوب إ ل ا في العمر المادي أ م ا العمر القيمي والعمر ا ل أ خ ل ا ق ي هو عمر ممتد ولذلك ينبغي أ ن تكون من ا ل خ م س ة أ ن تعيش ح ي ا ة م ؤ ث ر ة و ف ا ع ل ة اياك أ ن تعيش لنفسك وما عاش من عاش ل ن ف س ه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 مهما بلغ من العلم و ما ه م بلغ النائف من、النقل. ما عنده إ ي م ا ن بالله عز وجل هذا ط ع ي ف جدا و أ ن ا أ ق و ل ل أ ن العلم ينبغي أ ن يؤدي إ ل ى ا ل إ ي م ا ن العلم الذي لا يؤدي إ ل ى ا ل إ ي م ا ن هذا الحاد فحتى يعني يعني ت ت ف ع أ م ل جسدك جسمك بس البني آ د م ده ي ع ا ي ل جسمه في راسه ك م ي ة من التوصيلات إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن ينزلوها على الارض دكتور حائل سته و لو طلعوا ي داري توصيلات في بني ي ل ل ا دماغ واحد ت آدم ن الف و ط ا دائرة كمية بتاعة ستة أسلاك ل ميل من الاسلاك تخيل هذا شيء عجيب جدا إ ذ ا كان في الدماغ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 ويقطع و الشريط بن ادم واحد بيقدر القطع ل ى الحراري ة دي مليون مره البن ادم العمل الحراري ة دي زهته لا تقطعوا له شريط كويس ولا عمول احتفال يعني دلما الله خ ل ق ه لكن لما ن جمالك الناس طبعا أ ك ي د عمول س م ا ي ة و عمول حجزين لكن لما الله خ ل ق ه الناس بيخلقوا بهذه ا ل ت ل ق ا ئ ي ة يلتقي ر ج ل بامراءه ش ه و ة بالحلال بعد ذ ا ك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 فان من, هم من, ها من, من هذه صفاتهم لو أ ق ب ل و ا على الجبال أ ز ا ل و ه ا قبل الجبال ل ن ح وليبلغن و و ا ل ملكهم ما تحت قدمي وفعلا بلغ ملكهم الصين ليبلغن ملكهم ما تحت قدمي فوادعهم وارضى منهم ب ا ل م س ا ل م ة إ خ و ا ن ن ا ا ل ص ح ا ب ة ذي ن صاروا نجوم ع ز الدين حتى لو ا ل ج ر ا ئ د ما جابته طالما أ ن ت أ عزيت الدين أ ن ت بقيت ن ج م الخنص هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة تحول هذا, يعني هذا الامر ب ا ل إ ي م ا ن من أ ع ج ب ا ل أ م و ر اللي, اللي في, في عالم النجوم عالم النجوم يا اخواننا ت و ا ل ح ق ق ي ي و ل ا الحقيقي م أتكلم عالم النجوم ز ي ف أنا عن ا ل ليس ي كذا ق ولا لك ع ل م المزيف ن ج و صحة لمصح تقول الله إن شاء ل الشيخة ل ا ن ي جرة وعشره ح ف ظ و ه ا ل ق ر آ ن و م ع ر ف يعني تلتميه مره ت ح ج ب و ا ي ج ي يقولوا شنو في الليك الشجره ة خ د شنو ذا عالم النجوم الليك ضد في الليك م ا ع ر ف وباستاذ الفم درمان اسمه شنو بتعطين الف ي ا ل شارع دار ا ل ر ي ا ض دار ا ل ر ي ا ض بم درمان يلتقي م ا ع ر ف عصرا أ ب ر و ف ياخذ شنو ذا ياخي ده عالم النجوم هتعرف عالم النجوم بتاعنا ع ا ن و ر ي ك الفرقه كبيره خلاص كويس عالم النجوم بتاعتنا تترك اثر في النفس يعني تحسب ممكن تفشي تنوم وتذكر أ ي أ ث ر من ا ل آ ث ا ر بتاعت ا ل ص ح ا ب ة دي كيف ضحوا كيف سووا كيف سووا عمر الخطاب ض ب ع ن هذا ه ل أ ص ح ا ب ي اذا تمره تمنوا كذا أ ي زول يتمنى قال لهم اي زول يقول لك راسه قال أ ح د ه م طوال قام أ م ن ي ت ي صندوق مليء بجواه قال أ ن ف ق ه ا في سبيل الله سوي حجيب خلاص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 و ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة الانترنت ض ي ع ث ق ا ف ة الاطلاع المباشر من الكتب وصار الاطلاع تنقل افتح المعين ا ا ا ن ل ان تقل الصفح ة ا ل م ع ي ن ة صارت ث ق ا ف ة ض ح ل ة حتى ش ك ى ب ع ض م ع ل م ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ان ط ل ع و ا في الجامعات لا يحسنون كتاب ا ل طلب ر ص ي ن ت ك ت ب ل مدير ج ا م ع ة ت ق و ل انا يعني اعفيني من الرسوم او نجزير رسوم او كذا او كذا او كذا او كذا او ك ا ل ر رسوم يعني هذا اشكال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 خاصه في ا ل أ و س ا ط ي اتا ا ل ش ب ا ب ي ة والشبابيه اتا ا ل ب ر ج و ا ز ي ة شفت كيف تلقاون يعني من الناس اللي شنو؟ العشيحه ا ل م ط ر ف ة يعني ا ل م ت ج ر ب ة نجحت ليه ل أ ن ه ا ت ج ر ب ة روحيه فهو م س أ ء ل د الناس وترا غائبا ده ع ل حساب ا ل أ ف ك ا ر يعني ترقى الناس الان لما يتكلم ع ل ى ا ل ج ن ة والنار و ا ل ص ح ا ب و ا ل ص ح ا ب د ه ء المفقود وده مهم جدا وده ا ل ل ي ق ا م بهذا الفعل سد ث غ ر ة ع ظ ي م ة جدا لكن ا ل أ ف ك ا ر والمناهج والنضج مهم جدا فبقى الجامعات إ م ا أ ج ي ا ل ع م ر خالد إ م ا أ ج ي ا ل عمرو دياء اما ع م ر موسى فلا حظ له عند هذه ا ل أ ج ي ا ل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 وداء ينمي ا ل إ ي م ا ن عشان ك د ه شوف ا ل ص ح ا ب ة ممكن الواحد يكون أ م ة ممكن ان ل و و ا ح د ي ك أمة إن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة إ ب ر ا ه ي م ذ ك م نفر واحد لكن أ م ة أ م ة من الناس أ م ة بما يحمل يعني لو جاءوا ا م ة من الناس عشان يسدوا محلته وفردته ما بسدوها باختصار لما فتحت الهند ا ل ه ن د دي فتحها ل م س ل م ي ن ودلهي خرج منها علماء ا ف ز ا د ك ا ل ك ن د ا ا ل ك ن د ا هلوي كويس و لكن قاموا دلهي التي انتسب إ ل ي ه ا العلماء عملوها دلهي ا الجديده ة قال نيوب دالهي الجديدة دلحي القديمة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 قام وقام ا ح د احد م م بن واسع ا ل أ ز د ي ده من العلماء في الجيش عالم كبير عنده مؤلفات ومصنفات وتفاسير ومتابع د ا ج ي كتابه تفاسير ده ب ل محمد بن واسع ا ل أ ز د ي محمد بن واسع في الجيش قام لقاه رافع ص ب ا ع ب يقول اللهم انصرنا اللهم انصرنا فبلغ الخبر قتيبه و م س ل م ا بن عبد الملك فقال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 قال شنو فيا ر ب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابل قال لي الله م ا ت خ ل ي ن ي أ م و ت بالملاريا والتائفه ويدفنوني في أ ح م ى الشرفي وناس الصافي بيدفنون وين مغرب الشنبات قال ما داري يموت ش ب اموت داري في حرب بين الكفار يا أ خ ي هذه أ م ن ي ع ج ي ب ة خلاص ل أ ل ق ى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها و د ن ف ق ي ه وقدم ل ل أ م ة ما قدم ولا تجعلني من قطين المقابر قال لي ما اكون من قطين المقابر هذا شيء عجيب لذلك شوف ينبغي أ ه م ن ق ط ة أ ن تكون جد و أ ن ا أ و د أ ن أ ت ك ل م شوف إ خ و ا ن ن ا الكفار نعترف ان ه عندهم ج د ي ة لا س جادين ن ت عارف اديسون ا ل عمل المصباح الكهربائي عمل خمسه الف م ح ا و ل ة فشله عمل م ع ه ل ق ا ء ق ا ل ه قا خ ي ر ف ت ا ل آ ن خ ل ا ص وقفت قال له ما وقفت وقفت ا وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت و ق ا ت ا ق ف ت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت و ل ف م ح ا و ل ة ف ا ش ل ة ما و ق خ ت وقفت وقفت و ل ف م ح ا و ل ة ف ا ش ل ة ش و ق ذا ك ي ف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 فارق الراحه ة الراحة انت ل الراحة أ تخيل أ ي إ ن س ا ن عنده رمز ا ل آ ن أ و رقم في المجتمع بنوم ي في ق الرقم المجتمع ب ويصحبس و ي أ ك ل ويشرب ما ج ر ى ما تعب ما ساهر الليالي اذا كان الزمخشري يقول هو كان بسهر ا كثير قال آه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 خلاص ي اخوانا إ نفتك ر ه بعدين بنجح لكن المضبل عند ه م ن يومه م ا ينفع لحد بمروغة ل لحد ما يبدا يمرق و مضبل ن السؤده في السواد يعني من لم يقد و وهو صغير لا يقد و وهو شنو لا يقود وهو كبير وهو ش ا ئ ب السؤده في السواد هو من كلام العرب الذي له دلالاته وله معانيه لذلك لا بد من ا ل ج د ي ة و ا ل م س ؤ و ل ي ة ما يمكن تكون نجم وانت ما جاد وكن و جاد منذ الصغر مما صغير ت ق و ل ز و ج ا د ي والله كثير من الزمن والوقت يضيع فيما لا ينفع ثم ثالثا م ث لا يمكن أ ن تكون نجما بغير إ ق د اقدام م بغير إ ومن يتهيب صعود لو الجود يفقر والإقدام、قتالوا. شوف المشقة كلهم بين يتهيب يعش يفقر الدهر الجبال أبدا تساعد الحفر لا الناس قتال خليك زور قدامي اسمع ما تقبل تقول الناس ق ا ل و امه إ ما تخليك إ م ه بادر خلي لك ب ا د ر ا ت خ... وهذا الكلام أ ي ه ا الجمع ة الكريم هو موجه إ ل ى شبابنا و أ ج ي ا ل ن ا ب ا ل أ خ ص لا بد من الاقدام ولابد من ا ل ت ض ح ي ة وشوف سبحان الله الدين د ه أ ص ل ا قام على ا ل ت ض ح ي ة يعني الصحابي اتكلمت عنه أ ن ا في ا ل أ و ل ومواقفهم يا أخي من المواقف ا ل ع ا ل ق ة في ذهني و أ ن ا أ س ت غ ر ب لها أ ن معاذ ا بن عمرو بن الجموح ا ل أ ن ص ا ر ي ومعوذ و م ا ع ي ا بن عفراء الثلاثه ذهبوا إ ل ى غ ز و ة بدر وهم في ا ل خ ا م س ة عشر من عمرهم أ ن ت عرف ابراهيم ع ل ي ه ا ل س ل ا م لما أ ل ق ي في النار كان كم عمره إ ب ر ا ه ي م لما رموا في النار ب ا ل م ن ج م ي ق ولعوا النار بالشهور و و ق ف ا ل أ م ة ت ي كلها على فتره ك ا أنت عرف ع ر م ك ا ن كم؟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 الذين فارقوا مجتمعات الرغد والنعيم وقاموا من أ ج ل المبادئ وقاتلوا من أ ج ل القيم وعاشوا من أجل اجل ل الصحابة دير كلهم فالثلاثة الشباب مشوا في الغزوة إ ي دير تضحية دير في أحدين م مشوا هم وما ا ناس ناس أنصار وما بعرفوا ا ن أشكد ة س أ الايمان ج ن ب ف إ ذ ا ل ذ عن, جنبي عن قربه هو عبد قربه ر هو ا ل ح ن بن عوف ل ل ص ح ح ا ا ب عبد الرحمن بن عوف. قالوا يا عمّة أين أبو جهل؟ دير م بن أبو أبو أين وين عوف عما شفع قالوا يسألوا قال يا جهل جهل لي دير قال, دل ال الناي تريداني ما قال وقف م منه انتم مركم منه ا ا تريداني ذ لاري ا ل و ق احدهم عن يميني و ا ل ث ا ن ي عن شبالي قال فاصابني خوف, خوف قال, حسن حسن جارين قال, خلونا لا وز قال فقال ف لما سالاني قلت ولم ا قالوا سمعنا أ ن ه كان يؤذي الله ورسوله نريد أ ن ننقم لله وللرسول لن ينتقم ل ا ل ه والرسول دلهم قال ف ا ط م أ ن ت نفسي متى ا نجار ديل يعني ف ر أ ي ت ه يمشي بين الرماح ك أ ن ه ا غابه أ ب و جهل المشركين ذ ا د و م حريصين عليه قلت ذاك صاحبكما يتهادى قال فحملا عليه قال معاذ بن عمرو بن ا ل ج م و ح ضربته بسيفي و ل أ ن ي صغير ضربته في ساقه يعني بدل ما تقعلي فوق وقعتلي في, في ساقه قال فطاحت ساقه طاحت يعني شنو اتقطعت قال فما شبهتها حين طاحت إ ل ا بالنوى تطيح من تحت مرضختها قال وساله ما يجد يدق مرات سحب يطير من تحت الفندق قال طارت زي ما الشب يطير من تحت الفندق يا فرآني الشافع قال شوف ده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 إ خ و ا ن ه م ت ع ر ي هو زول متى ا ي ه و ش ت ياخذ ناس في الحفلات بنقو ا بالصياد ياما الدمون دايجيلي ولا ما بيحصل والله ت ق و يكون دك يا ناس ادك ل ذا شلون الشده ش ن و ك ن ق ي ق ف تعالوا رونه الشده ج ا ئ ز ولا ما ج ا ئ ز الشده س ر ع ي ولا ما شرعي تدوق مسلم وتؤذيه ولا ضرر در ولا ضرر ا ا ل ز و د ده ب ت ح م ل شايف الحريم و ا ل ن ح ا س ة دقوها دقه ش د ي د ة خلاص دقت لها في قلبه وجاتوا الفوشه كويس والله الناس بيطلعوا السكاكين وشرطوا النعي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 نريدها أ ن تغطي ضفائر شعرها بس دي ه قطعت للدين نحن هذه للدين غطي شعرها الرجال ما يشوفه ل أ ن ه أ ن ا مرات قاعد أ ق و ل كلام ساخن د بكسده الوحدة بقول أبسا الضيق المفروضة الجالة اللبسة ا ت ت ل ب س ا لناس ولا يبدين إلا لبعولتهن محددين يبدينا زينتهن آبائهن أو أو آبائهن ب أذكرهن ق و و ل ل ا ح د ة ما تلبس ضيق و ت م ش ي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 ب ي ل ب س و ن ل ن ا س م ح د د ي ن كويس للراجل والابو و ا ل أ خ و و ب ن ي ا ل أ خ و ا ن وابن ا ل أ خ و ا ت و ا ل أ ط ف ا ل و م ع ا ل ن س و ا ن لا ينزل بل بسو في البيوت نفسه بل بسو في الطرقات والشوارع والمنتزهات والمنتديات والجامعات والشركات والمواصلات كويس والحفلات وتانجنو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 بعد المقدمه والحديث عن ا ل ح ي ا ة وكذا وكذا و م ع ن ا ه ا الدين في وكيف ا ل إ ن س ا ن يعيش بعد ذلك قلنا شنو ا ل إ ي م ا ن ثم ا ل م س ؤ و ل ي ة و ا ل ج د ي ة ثم الاقدام و ا ل ت ض ح ي ة والبذل أ ب ذ ل يا اخواننا ما ممكن تكون إ ن س ا ن بخيل البخيل كالح الوجه يعيش ع ي ش ة الفقراء ويحاسب يوم ق ي ا م ه م ح ا س ب ة ا ل أ غ ن ي ا ء مش عنده ق ر ش الله بعدين ب ح ا س ب م زي ا ل ن ا س عنده ولكن هو عايش في الدنيا مثل ما عنده شوف عليك الله ا ل ص خ ط ض ع ع ف وكيف لابد أ ن تكون إ ن س ا ن مقدام والله في نسوان عنده المواقف في, في, في الدفع ياخي في ملا في دي ر ابن الجوزي في, كتابه صفة الصفة إمرأة في بلخ بلخ دي منطقة بعيدة جداً الآن دي بعيدة منطقة جدا تكون إيران في بلخ الوالي زعي ا ل خ ل ي ف ة زين من البلد رساله ولي غنى الوالي تدفعنا الضرايب د ف ع و ا الضرايب عجزوا د خ ل و ا كلو ا ل س ج و ن أ غ ن ى م ر ة في ب ل خ عند ه فستان الفستان د ه خيوط كا ح ر ي ر و الخيوط دم ن أ غ ل ى أ ن و ا ع ا ل ح ر ي ر و بعدين م ر ص ع بجواهر خ ي ط في ه ك ل ه ذهب الخط ي البعدو ك ل ه يعني يقود ا ل ب ع د ك ل ه ذ ر ا ل ب ع د ك ل ه يعني زبرج ك د ه فستان راقي قام ادت الفستان للوالي قلت له ي ا أ خ ي الفستان دا حلوا ه الرجال وفك الرجال ديال و ا ل ي مصر ف قام رسل الفستان ل ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة جابوا الفستان دا عدوا امامه ا ل خ ل ي ف ة خجل قالت ك و ن ا م ر أ ة أ ك ر م منا ارجعوا اليها ثوبها وقد عفونا عنه ا لما خ ل ل ي ف ة جابوا الفستان قالت ا ت أ م ل ه ا ل خ ل ي ف ة قالوا نعم قالت والله لا ألبس س ف ت البس ن نظرا ا إ ه ي غير محرمي لا ل أ ثوبا نظر اليه غير محرمي انت عارف حصل شنو الفستان ده ا الفستان جامع ونهذا الفستان بنى ده شديدة مجيه جهة شديد.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 ب ل ك ن يقول لك ا ي ر ع ى حرمة ولا يقول ت لك ان هناك امر يقول ل ان هناك امر ي و ل لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان ه ا ك امر يقول لك ان ه ا ك ا يقول لك ان هناك ا م يقول لك ان ه ن ا ل ا ر و ش دي لك ان هناك امر ي ق و ي لك ان هناك امر ي ق ل لك ان هناك ا ي ق ل ل هناك ا م يقول لك ان ه ن ا د يقول لك ا هناك ا م يقول لك ان هناك ا يقول لك ا هناك ا م ي ت و ل لك ان ه ن ا ي امر ي و ل لك ان هناك امر و ل ل ان هناك امر يقول لك ان هناك ا هناك ا ر ي ق ل لك ان هناك ان هناك امر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 ستكون فعلا نجي ل أ ن ك ك م و ت د ب تلقى الله بالنجيضه وطبعا ن ح ن عندنا م ش ك ل ة بالجد ما بندور الموت, الموت لانه ما جاهزين قل لليهود فتمنوا, فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م كان سفيان الثوري يقف عند الكعبه ة يقول ورب الموت هذه البنيه ة مع نازل ا اني ل بتاعه احب رجل الأعمال بعدين بيصلي كنت على الموت جالت أنا أولي جالتها الله د الصلاحنا أنه ت لقاء بعد ل ب ب ة الموت كانت قلت ل ه انت زيدا ه فماول ع الموت وطالما م ا ل ش ي ء ده وكت و ق ت حماك النوم د بينفع معك و ط ا ل ل ه ا ل ل ي ل إ ل ا إ ل ا ت خليجانه ا ل أ ط ف ش ا ك ل يوم تلك على الموت لالي طبعا ا لازم ن ب ر و ج خ ا ف من م ا ل و ت لأنه قروج ك ث ي ر ي ق ولكن ل س ا خلال يقولوا ف مشكلة الموت لفة. كويس. كثيرة الموت ده في أي قويس ع ن كثير ة خلاص ق ا ل ل ا شاهدنا ما ل ك ع ل ي ق ا ل و ا كله م ا ق د ي ت ا ن و ن ي ياخن موتا جلبس فراسي مفيد وينفع ب نعم يعني لذلك شوف ال ال ال ان يعيش ا ل إ ن س ا ن ح ي ا ة فيها عفاف فيها ابتعاد عن المعاصي فيها ا س ت ق ا م ة على ا ل ط ا ع ة شوف ع م ر ة ز و ج ة حبيبه العجمي من الصالحات وزوجها عالم وحافظ وامام جامع قال ب ا ل ص ح ي في جوف الليل ي ص ح ي ا س ا ع ه ا ث ن ي ه صباحا يصحب ي كيد د ي ق و م يكون طبعا ازول نعسان بيفتع عينه يالله يا يالله يا قالت له قوافل الصالحين م ض ط وزادنا قليل لا يبلغنا والنوم الذي ينتظرنا في القبور طويل قم يا حبيب نصلي لله سويا قال يقوم يصلب و م يقوم يقوم ي ي الناس ص ل ا ة الفجر هو الامام اجي راجع ف إ ذ ا خرج إ ل ى العمل قالت له يا حبيب اتق الله في معاشنا أ ط ع م ن ا الحلال وجنبنا الحرام ف إ ن ا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار دي شديد الفساد عايشة وعايشة يكونوا ويبسط ويقل غير ذلك مما يرومه المصلحون ويرجوه السياسيون ويسعى إليه مجتمعات لما المستوى فاسلم المجتمعات الأمر مما المصلحون من أبناء الأمة صفاء بنناسبة للربنا الناس بهذا الغيورون أبناء خوف وإلى ذلك أ ن ت أ م ن المجتمعات و أ ن تسلم تسلم المجتمعات أ س ا س ا بهذه المبادئ التي نحن نتحدث عنها أ ح س ب أ ن ي قد تجاوزت زمني بكثير أ س أ ل الله تعالى ان يتقبل مني و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن و أ ك ر ر شكري ل أ س ر ة هذا المجمع و إ د ا ر ت ه والحاضرين جميعا و خ ا ص ة النساء أ ي ض ا ل أ ن حضور النساء يعني في هذا الوقت وفي هذه ا ل س ا ع ة إ ن م ا هو من الحرص الشديد و أ س أ ل الله تعالى أ ن يكون كذات ا شكان وكعمر ز و ج ة حبيب العجمي و ك أ م البخاري محمد بن اسماعيل البخاري الشيخ البخاري ا ن أكمه ولكن ا أ ا ل ب ا ك م ط ن م لا ي و د ه ما ع ن د ه دواء لا في أ ل م ا ن ي ا ولا في مستشفى العيون بتاع ا ل ولا ا د ي ن و ل في مستشفى ا ل م غ ر البنبرغ ب ب ي عميان ده خلاص منتهي خلاص ما ده بي... ده و س ا ت و هو ل الأكمه د ده عميان أكمه ش ن و هو, شنو؟ هو الذي ولد الذي أ ع م ى ف ا ت و ل د ع م ي ا لما انتمسنا ن ل ب خ ا ر ي أم أ ب و م ي فعاش العمى و ا ل ي ت طيب لما نعم ر بك ي ست سنوات وهو أ ع م ى حفظ ا ل ق ر آ ن من أ م ه بالتلقين أ م ه ل ق ن ت ه ا ل ق ر آ ن ح س ن ا ك ن س أ ل أ ي واحد منا ن أ و ل ا د ن ا حافظين ا ل أ ذ ك ا ر لما يجي نوم لما نقوم لما, لما يدخل د و ر ة المياه لما يطالع من البيت ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ب س ي ط ة دي حافظيننا التحصين ده ح ا ف ظ ي ن ن هل ا ل أ م ه ا ت بيحرصوا على أ ب ن ا ئ ه م في هذه ا ل م س أ ل ة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 فتح بعد ست سنوات بلا ع م ل ي ة إ ك ر ا م من الله عز وجل بدعاء امه فما ك ت ب البخاري بعد ذلك حديثا ولا ر و ا أ ث ر ا و أ م ه في قبرها إ ل ا أ ت ا ه من الحسنات إ ل ى يومنا هذا م ا الله عز وجل به عليم ل أ ن الدال على الخير كفاعليه ح س أ ن لو قتا رواه البخاري البخاري تلقى أ ج ر و أ م ه راغده في قبورنا ذاته غبره وما ا ع ف ن تلقى أ ج ر شوف ح ك م ة رب العالمين بي بي بهذه ا ل أ س س والمعاني التي ذكرتها تتحقق ا ل ن ج و م ي ة أ س أ ل الله تعالى ان يتقبل من الجميع وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته